وإذا سهل مأموم هل يسجد سجود السه وإذا سهل مسبوق هل يسجد للسه ومتى يسجد له المأموم متابع لإمامه حتى يفرغ من صلاته فلو سهل مأموم وهو مع الإمام لا يسجد للسه ما دام الإمام لم يسجد والمسبوق ما دام مع الإمام لا يسجد فإن قام ليكمل صلاته صار منفردا ولو سهى في شيء يسجد له فلا مانع من أن يسجد وهو منفرد والله أعلم